كنا ظالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين.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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فضهن وانا على ذلك من الشاهدين وتَّلَّاه لَأَكِبَنَ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُو مُدْبِرِينَ